والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فاذا على الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتُؤْثِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بِاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشِّعْ شُحَّ نَفْسِهِ فَإِنَّ آلَئِكَ الْمُفْلِحُونَ